لا تَرَوْنَهَا عَيْنَ ثُمَّ لَا يَوْمَئِذٍ عَنِ الْعَذَابِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين